أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ دَاوُلَ آخِرَةٌ نَرْجَعُهَا تول للمتقين ذلكم ذا ولن نجعلها ذلكم ذا So okay. cute. قِيَامُهُ لِلْمُتَّقِينَ سَنُؤْتِيهِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ وَمَنْ جَال لهم من جاء لَمَّا نَضَغِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَقْصُدُ نَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْذِرَ وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزَلَ تَنزِيلَهُ وَادْعُ إِلَى ربك ولا تكونن من المشركين Ləun